الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما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 ومجري السلحات وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالجهاد نأخذ من بذل الجهد وهو بالمفهوم الواسع يشمل أنواع متعددة ابتداء من جهاد النفس على طاعة الله عز وجل وترك معصيته ومرورا بمجاهدة أهل المنكرات والمعاصي بأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، ولهذا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد. بل قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه يدخل في قوله تبارك وتعالى أيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين. قال الأمر بالمعروف أن الأمر بالمعروف أنها المنكر داخل في هذا بمعنى يثبت أمام أهل المنكر و يدخل في ذلك أيضا في باب الجهاد جهاد المنافقين بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا وذروته وهو الذي يتجه إليه عند الإطلاق هو القتال لكن هذا القتال لمن الذي تجدونه عادة في كتب الفقه شروح الحديث وعامة من يكتب أو يتكلم على هذه المسألة يعرفون الجهاد بأنه بذل الجهد في قتال الكفار هكذا يقولون وإن تنوعت عباراتهم إلا أنها تدور حول هذا المعنى وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير وما وقفت على من حررها تحريرا جيدا صحيحا مبنيا على دلائل الكتاب والسنة وإنما تعرف عادة بهذا التعريف المقتضب الذي لا يخلو من شيء الذي لا يخلو من قصور فيما أظن والله تعالى أعلم. وذلك أن لو تسألنا ما حكم قتال أهل البغي؟ جهاد؟ طيب، فإذا قيل الجهاد هو قتال الكفار، فأهل البغي خرجوا عن هذا. طيب الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فمقاتلت الفئة التي تبغي على الأخرى ورفضت وابت أن ترجع عن بغيها فقتالها من قبل أهل الإيمان ماذا يقال له؟ جهاد وليسوا بكفار الطائفة التي تمتنع عن بعض شرائع الإسلام هل نكفرها امتنعوا قالوا نحن نقر به ونذعن وكذا لكن هذا الأمر وليس من أصوله العظام ولا. لكنهم لو قالوا نحن لن نصلي جماعة نحن نصلي ونزكي لكن لن نصلي جمعا هل يكفرون الجواب لا طيب هل يقاتلون على ذلك الجواب نعم لا نقول يقتلون ولكن نقول يقاتلهم الإمام واضح طائفة الممتنعة عن بعض شرائع الإسلام ما هو الواحد الفرد لا لو امتنعوا من الأذان قوتلوا واضح طيب قتالهم وهم مسلمون ماذا يعتبر يعتبر من الجهاد ولذلك فإن مفهوم الجهاد يحتاج إلى تحرير ويمكن أن نقول بأن كل قتال مشروع فهو جهاد سواء كان للكفار أو للبغات طائفة التي تبغي للطائف الممتنع عن بعض شرائع الإسلام كل هؤلاء قتالهم جهاد الصحابة رضي الله عنه لما قاتلوا الخوارج علي رضي الله عنه قاتلهم فقتاله لهم ولم يكفرهم لما سئل عنهم قال من الكفر فروا وقتاله يعتبر جهاد والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفضل الذي جاء الفضل العظيم في لمن قتله فهذا كله من الجهاد ولهذا نستطيع نقول الجهاد هو القتال المشروع بإطلاق فهذه المسألة تحتاج إلى دراسة وعناية وتحرير لأنها في باب عظيم لا سيما أنه يكثر فيه الخلط ولذلك لما صدرت رسالة أو كتاب في ثلاث مجلدات قبل سنوات قبل نحو عشر سنوات أو, أو لربما أكثر ربما كانت الرسالة الوحيدة التي تعالج قضايا معاصرة تتعلق في هذا الباب تهافت الناس عليها وانتشرت وعمل لها دعاية عظيمة جدا وللأسف الشديد هذه الرسالة لم تكن محررة تحريرا علميا من أولها بدءا من هذه القضية ما حقيقة الجهاد الشرعي فوقع لبس لدى الكاتب في هذا الجانب ومن ثم تبنى القضايا الأخرى التي في ثنايا الرسالة الأبواب تبنى على هذا الأصل الذي أصله مع أن الكثيرين طاروا بها مع أنها كتبت بنفس معين يعني للأسف أن بعض القضايا المعاصرة بعض الأبواب قد تجد من يهتم بكتابتها وإعدادها ومن لديهم بعض الانحرافات للأسف للأسف يعني أتذكر أول ما سقط الاتحاد السوفيتي سنة 1412 وجاءنا الطلاب في الجامعة طلاب الجمهوريات الإسلامية وذهب بعض الإخوان هناك إلى تلك البلاد فوجئنا أن هؤلاء في ذلك الوقت نفس السنة التي سقط في الاتحاد ما الذي ينتشر بينهم بسرعة وبقوة في الفكر والدعوة وكذا حزب التحرير، حزب التحرير، وكنا لما نناقشهم كانوا يقولون هذا هؤلاء عندهم برنامج كامل، كامل في جميع الأبواب، التعليم، الاقتصاد، والحرب، والسلم، والمعاهدات، وجميع القضايا، عندهم برنامج موجود، ف. لاحظ يقول حينما تنتقدون النظام الربوي أين برامجكم وهكذا فللأسف مع أن تلك المعالجات فيها ما فيها الحرافات والجهالات وذاك الكتاب قد اعتمد اعتمادا كبيرا على هذه الكتابات بل لو قلت إنه كتب بنفس النفس لم يكن ذلك بعيدا وليس المقصود ذكر أحد وإنما المقصود أن أبواب مثل هذه في الأهمية قد لا تجد عنايح بالصورة المطلوبة بها وإنما يردد عادة الجهاد هو قتال الكفار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 لماذا انتظر حتى مالت الشمس مالت يعني زالت يعني بعد الظهر بعد الزوال يمكن أن يفهم هذا يعني العلة من ذلك من بعض الروايات والأحاديث الصحيحة الواردة في الباب فمن ذلك حديث النعمان رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الغزو، فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتبه، إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. إذن هذا الحديث تضمن ثلاثة أشياء، أنه ينتظر الزوال متى إذا لم يقاتل أول النهار فدل ذلك على أن الانتظار بعد الزوال لم يكن مقصودا ابتداء ولكن ذلك يكون إذا فات القتال في أول النهار ومبتدأ واضح إذا لم يقاتل أول النهار انتظر وتضمن أيضا العلة فذكر شيئين نعم وتهب الرياح تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر في هذا الحديث وهبوب الرياح الرياح إذا هبت يأتي معها النصر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصرت بالصبأ وأهلكت عاد بالدبور الصبع من أين تأتي منين من المشرق والدبور من المغرب من الغرب نصرت بالصبع فإذا هبت الرياح هب معها النصر وحصل الاسترواح للنفوس وذلك أنشط للقتال بل قال بعض أهل العلم إنه إن وقت الزوال الشياطين لا تقيل هذا وقت قيلولة يعني وقت امتصاص الشمس لقائمة الظهيرة والنار تسعر في ذاك الوقت وتكون أشد ما تكون في الحرارة فتحما نفوس العدو ولكن إذا انتظر بعد الزوال وهبت الرياح نحو ذلك فإن ذلك يكون أدعى لكسرهم والغلب عليهم أضف إلى ذلك ما يحصل في الصلوات صلاة الظهر والعصر من الدعاء لأهل الإيمان فإن ذلك من أعظم دعاء النصر، ولهذا جاء في صحيح البخاري لما ذكر الحديث السابق قال انتظر حتى تهب الرياح وتحضر الصلوات انتظر حتى تهب الرياح وتحضر الصلوات الصلوات من أجل ماذا؟ الدعا يدعى لهؤلاء المقاتدين وجاع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس عند الزوال وهذا متى؟ يبينه الحديث الأول؟ إذا لم يقاتل في أول النهار فلا يؤخر ذلك إلى العصر مثلا ولا يكون ذلك في قبل الزوال يعني يكون متأخرا إما أن يقاتل في أول النهار أو ينتظر حتى تزول الشمس لأنه لو بدأ يقاتل مثلا في الساعة الحادي عشرة فماذا ينتظر ينتظر شدة شدة الحر مزيدا من الحر لكن بعد الزوال الحر في إدبار وهو ينتظر مزيدا من الإبراج والله تعالى أعلم وعلى كل حال يقول حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية لا تتمنوا لقاء العدو ألا هذا يعارض ما جاء في من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهادة ولو مات على فراشه؟ الجواب أنه لا يعارضه لأنسان يتمنى الشهادة لكن لا يلزم من ذلك أن يتمنى لقاء العدو لماذا لا يتمنى الإنسان لقاء العدو؟ يمكن أن يفهم من قوله وسلوا الله العافية أن العافية لا يعدلها شيء والإنسان قد يعزم على الصبر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولكنه إذا جاء الجد لم يصبر قد يعزم على الصبر على المرض أو البلاء ثم ينكسر وقد يعزم على الصبر على ملاقات الأعداء ويتمنى لقائهم، ثم بعد ذلك لا يصبر ولهذا انظروا إلى خبر من قص الله عز وجل خبرهم ألم ترى إلى الملائم بني إسرائيلا بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيت من كتب إلى أن تساقطوا وما بقي إلا قلة ثم أيضا ما ذكره الله تبارك وتعالى عن أهل الإيمان ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني في مكة قبل فرض الجهاد فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وهكذا أيضا لما عاتب الله أهل الإيمان في صدر سورة الصف يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وذلك أنهم سألوا عن أحب الأعمال إلى الله وأنهم ودوا لو عرفوا ذلك ففعلوه فلما أخبروا تثاقلوا ولهذا فإن الإنسان لا يدري إلى أي شيء تصير حاله عند المواجهة والذين نشطت نفوسهم بعد غزوة بدر وفاتهم حضورها وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج خارج المدينة لملاقات العدو حصل ما حصل من الهزيمة تراجع والذين أخفقوا في غزوة أحد بني سلمه بني حارثة ذكر الله خبرهم في سورة الأحزاب تابوا فقال الله عز وجل ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا ثم حصل لهم هذا التردد في غزوة الأحزاب وكثير من الناس يظن أنه عنده من الإمكانيات والقوة والصبر والثبات إذا ابتلي لم يصبر فالعافية لا يعجلها شيء أضف إلى ذلك أن طلب لقاء العدو يشعر بثقة زائدة في النفس وركون إليها وعدم النظر في العواقب قد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر وعلى كل حال المؤمن يكون حازما وينظر في عواقب الأمور ولا يركن إلى نفسه ويخاف من أن يخذل ويسلم إلى قوته وعجزه وضعفه فعند ذلك ينكسر وينثني وينهزم نعم، ما هو بحاجة إلى الأخذ بالحزم يحسب حسابه يحسب للعدو حسابه ويعد له عدته وبعض أهل العلم يقول النهي لا تتمنوا لقاء العدو على الحالات التي يكون فيها الحال غير مجزوم بها ما يدري نتيجة المعركة كيف تكون أما إذا كانوا يعلمون أنهم ساب ينتصرون فلا بأس ولكن هذا الحديث عام ليس فيه استثناء وليس فيه تخصيص حالة من أحدث لا تتمنوا لقاء العدو العافية لا يعدلها شيء ولذلك أحسن ما يقال فيه والله أعلم هو هذا لا تتمنوا لقاء العدو فالإنسان قد يبتلى ولا يصبر سلوا الله العافية وإذا ابتلي الإنسان ثبت وصبر يقول وإذا لقيتمون فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف جنة تحت ظلال السيوف هؤلاء الذين يقاتلون هذا يميل بسيفه على صاحبه وقد رفعه فوق رأسه وهذا فيكون المقاتلون تحت ظلال سيوفهم فالجنة تحت هذا تحت بريق هذه والسيو. فإذا قتل فإن مصيره إلى الجنة نعم ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم هذا فيه الأدب عند القتال أن يتوجه الإنسان إلى الله عز وجل بالضراعة والدعاء فيدعو على هؤلاء الكفار ويدعو لأهل الإيمان بالنصر اللهم منزل الكتاب وهذا الكتاب هو الذي تضمن الأمر بقتالهم وهو الذي تضمن الهدايات التي يتبعها أهل الإيمان وكفر بها هؤلاء أهل الشرك، منزل الكتاب وهذا الكتاب تضمن الوعد بالنصر للمؤمنين والوعد أيضاً والوعيد للكافرين ومجري السحاب وهذا من دلائل قدرته تبارك وتعالى حيث يسيرها وهي بهذه المثابة التي نراها كالجبال وهازم الأحزاب وهذه من دلائل قدرته التي شاهدوها ورأوها في عدوهم وذلك لما تحزبت الأحزاب وجاء ما يقرب من عشرة آلاف من المشركين إلى المدينة جاءت قريش معها نحو أربعة آلاف معهم الأحابيش من أهل تهامة وجاءت معهم القبائل من فزارة وغطفان إلى غير ذلك مما تعرفون واليهود في المدينة مع أهل النفاق وأعمالهم وتحركاتهم المشبوهة في داخل الصف وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم في رواية في الصحيحين اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب وجاء في بعض الروايات بدلا من قوله وانصرنا عليهم وبدد شملهم وفي رواية أخرى اهزمهم وزلزلهم وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها نعم قوله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله نحن عرفنا مع معنى الجهاد وهذا الحديث يتحدث عن فضل الرباط وهو من متعلقات الجهاد ومكملاته وتوابعه الرباط هو ملازمة البلاد أو الثغور المتاخمة للعدو، يعني بلاد المسلمين الحدودية التي تلي بلاد العدو، حيث يتخوف عليها من الأعداء. فيحصل فيها هذا الرباط لأهل الإيمان وأصله من ربط الخيل رباط وذلك أن كل طائفة أن أهل الإيمان والكفار يربطون الخيل يعني أنهم قد استعدوا أعدوا العدة لأي طالع منطقه غير مستقرة منطقة خطرة وهذه بلاد حرب فبلاد المسلمين تحفظ أما بالهدنة والعهد مع العدو فيؤمن شرهم أو بالمرابطة فيها وذلك من أجل الأعمال وأفضلها فهنا يقول رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها خير من الدنيا وما عليها بعض أهل العلم يقولون إن التفضيل لأن كلمة خير هنا بمعنى أفعل التفضيل وإن لم تكن على هذا الوزن كما قال ابن مالك وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر فخير بمعنى أفعل التفضيل طيب إذا كانت أفعل تفضيل هل التفضيل المفاضلة تكون بين شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها فهل يقال مثلا بأن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا هل في مقارنة بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا ما في مقارنة أما ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من العصا؟ فالمقارنة تكون بين شيئين اشتركا ومن هنا بعض أهل العلم استشكلوا هذا فحملوا قوله خير من الدنيا وما فيها لو أنفقها في سبيل الله أن رباط يوم هذا العمل في المرابطة أفضل مما لو كانت له الدنيا وما عليها فبدلها في سبيل الله نفقة لاحظتم؟ قالوا من أجل أن تكون العملية خير في المفاضلة بين عملين صالحين وهو الرباط أو الانفاق انفاق ما في الدنيا جميعا في سبيل الله عز وجل وأن رباط يوم أفضل من هذا وهذا والله أعلم لا يخلو من بعد والأقرب الله أعلم أنه خير من الدنيا وما عليها بمعنى أن ذلك يفضل هذا النعيم والمتاع والحطام الذي يتهافت عليه المتهافتون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا عليه تلك الحلة أو البردة فجعلوا يتعجبون منها فأخبرهم أن مناديل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه خير من كذا وكذا الشاهد أن هذه المقارنة بناء على ما يعرفونه ويدركونه وخاطبهم بما تطلبه نفوسهم وتقبل عليه من هذه المتع الزائدة فيقول لهم رباط يوما في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ولا أشكال في هذا لا أشكال فالدنيا فيها نعيم وفيها الكثير مما تطلبه النفوس وما يحصل للإنسان من رباط يوما في سبيل الله خير له مما لو حيزت له الدنيا بحذافيرها هذا هو المراد والله تعالى أعلم. قال وموضع صوتي أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع صوت أحدكم. الصوت معروف. قيل سمي بذلك لأنه يخلط اللحم بالدم. إنه ضرب به. الجلد أو صاب الإنسان فإنه يحمر ذلك منه ليس كذلك طيب قال وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها أيضا يعني هل معنى هذا أن موضع الصوت خير من الدنيا لو أنفقت في العمل الصالح هل هذا هو المراد لا خير ما الدنيا وما عليها من المتاع الزائل والروحه يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوه الروحه هي الخروج من أول النهار من أول النهار إلى الزوال يقال له روحه ومن بعد الزوال إلى الليل عفواً من أول النهار إلى الزوال يقال له غدوة ومن الزوال بعد الزوال إلى الليل يقال له روحه فالغدوة واحدة غدوة واحدة روحه واحدة قال والروحه يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها لاحظ روحة واحدة وغدوة هناك في الرباط قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها هنا الغدوة والروحة فقط الخرجة الواحدة في سبيل الله في النهار نهار أو في آخر النهار وهذا بعضه فدل على أن الجهاد أفضل من الرباط وهذا لا شك فيه لأن الرباط هو مجرد انتظار وحراسة في تلك الثغور أما الجهاد فإن شأنه يختلف قتال ويكفيه بارقة الصيوف على رأسه فتنة ولذلك أمنا الفتان في القبر فالرباط إنما يراد لماذا للجهاد فهو من مكملاته والجهاد أعظم إلى شك الحديث الواردة في فضل الجهاد وفضل الرباط حديث صحيحة كثيرة جدا ومن شاء فليراجع ذلك في الصحيحين وفي السنن ولا هذه الأحاديث الأولى في هذا الباب عامتها يتعلق بالفضائل، ولهذا لا تت... لا يوجد فيها كثير من القضايا الفقهية أو الأحكام التي لربما تحتاج إلى وقوف ومناقشة فضلناهم السلام عليكم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 لكذا فانتذب وذلك اذا نهض للشيء نهض به وتكفل به نعم و لهذا قال بعضهم اجابه الى عفرانه انتذب الله وهذه اللفظه توضحها الروايات الاخرى الصحيحه الواردة في هذا الحديث انتدب الله ولمسلم تضمن الله تضمن الله يعني ضمن وفي رواية في البخاري توكل الله بمعنى ضمن أيضا وفي لفظ تكفل الله تكفل وتضمن وتوكل وانتدب إذا جمعت هذه الألفاظ هذه الروايات تبين لك المراد من اللفظ الأول انتدب الله نعم لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيل هذا التفات التفات هو التحول التحول في الكلام من أسلوب الغائب إلى المخاطب أو إذا المتكلم حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم يعني بكم بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وهكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الغائب إلى المخاطب وهكذا في أمثلة كثيرة يقول وتصديق لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي يعني أنه ما خرج حمية ولا رياء ولا لمقصود من المقاصد الدنية كان يكون خرج غنيمة أو خرج مجاملة أو خوفا من أحد أو أجبر على الخروج وإنما خرج لهذه المعاني أخرج إيمانا وتوكلا وإرادة ما عند الله عز وجل قال وتصديق برسولي في رواية في الموطأ لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلماته وعند مسلم لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته قال فهو علي ضامن ضامن يعني ذو ضمان أن الله يضمن له الجنة أو الرجوع إلى مسكنه كما ذكر أن أدخله الجنة إذا قتل أو مات في سبيله ذاك كما قال الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره الله قال أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة نال ما نال من أجر أو غنيمة أو هذه هل هي بمعنى الواو نائلا ما نال من أجر وغنيمة أو أنها تدل على التقسيم أو إنشئة أن تقول البدليه بمعنى أنه يحصل له الأجر أو تحصل له الغنيمة بمعنى أنه إذا حصلت الغنيمة ما يحصل له الأجر فهل هذا المعنى صحيح أن من حصل الغنيمة لا يحصل له الأجر الجواب نعم يحصل له الأجر لكن ينقص يحصل لكنه ينقص إذن يحصل فإذا قلنا إنه يحصل يبقى الإشكال يبقى السؤال ما نال من أجر أو غنيمة هذا يحتاج إلى جواب فيمكن أن يقال إن أو هنا بمعنى الواو وأن أو تأتي بمعنى الواو وقد جاء في بعض الروايات بالواو من أجر وغنيمة قد حملها بن عبد البر والقرطبي على معنى الواو وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما إن غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة لاحظ تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث إذن ينقص إذا حصلت الغنيمة لكن يبقى لهم الأجر في الآخرة بقدر الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم وفي رواية ما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب تخفق يعني ما يحصل مقصودها من المغنم أو تصاب إلا تم أجورهم فدل ذلك على أن من حصلت له الغنيمة لم يفته الأجر ولكنه نقص بقدر الثلثين ويبقى له من أجره الثلث فيكون قد تعجله تعجل الثلثين يعني على كل حال فيمكن أن يقال يعني هنا في قوله عليه الصلاة والسلام نائل ما نال من أجر أو غنيمة من أجر أو غنيمة إن حصلت مع مع الأجر فيحمل على هذا المعنى والله تعالى أعلم طيب قال ولمسلم وهذه الرواية أيضا للبخاري مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم والله أعلم من يجاهد في سبيل الله هذا يفهم منه أنا لا يزكي أحداً يقول فلان جهاده في سبيل الله ولهذا قال عمر رضي الله عنه تقولون اللي لقطلاكم فلان شهيد فلان شهيد الله أعلم من يقاتل عن سبيلها ولذلك أحاديث تعرفونها في الرجل الذي قالوا, قالوا أثنى عليه الصحابة فقاموا سلم هو في النار فتبين أن الرجل أصيب جرح جراحة فيما بعد في اليوم الآخر لما تبعه رجل ووضع يعني ذباب السيف بين ثدييه وقال إنه كان يقاتل حمية عن قومه وكذلك الرجل الذي كان على يعني ثقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل فقالوا يعني هنيئا له جنة أو كلمة نحوها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار وأنه قد غل فالإنسان لا يزكي أحدا ويشهد له بشهادة أو أنه يقاتل في سبيل الله أو نحو هذه أمور توكل إلى الله تبارك وتعالى كما أن الإنسان أيضا لا يشكي كبنيات الآخرين ويتهمهم فهو لم يشق عن قلوبهم قال والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الصائم القائم وفي وعند النساء النساء بسناد صحيح الخاشع الراكع الساجد الخاشع الراكع الساجد وفي الموطأ وبنحدان والأذى لفظ في الموطأ كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع ولفظه عند ابن حبان كمثل القانت الصائم الذي لا يفتر صلاة ولا صيام حتى يرجعه الله إلى أهله بما يرجعه إليهم, بما يرجعه إليهم إلى آخر الحديث وفي رواية كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله الذي لا يفتر من صوم ولا صدقه وفي حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره القائم ليله حتى يرجع متى ما رجع هذا عند أحمد في إسناد صحيح كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة وفي لفظ البخاري بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما أو هذه مانعة خلو وليست مانعة جمع يعني إما يحصل له هذا وإما يحصل له هذا لا يخلو الحال من أحد هذين الأمرين إما يحصل له الوفاة فيدخل الجنة وإما يرجع سالما مع أجر أو غنيمة وعلى كل حال بعل هذا يكفي في هذا الحديث نعم الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون, يدمى اللون لون دم والريح ريح المسك نعم قوله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم في الصحيحين والذي نفس محمد بيده ما من مكلوم يكلم والكل معروف وهو الجرح نعم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة عند البخاري في زيادة والله أعلم بمن يكلم في سبيله كما في الحديث السابق والله أعلم بمن يجاهد سبيل فهذه المحترزات إنما تذكر من أجل التنبيه على أن هذه القضايا إنما يطلع الله عز وجل عليه وأما توسع في هذا الذاب فهو غير صحيح واضح وهذا ما من مكلونه إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدم يدمى, يدمى اللون لونه دم والريح ريح المسك هذا متى يكون يوم القيامة أما أن يتوسع الناس جدا فكل من قتل في معركة ينتظر الناس يبحثون عن رائحة المسك فهذا خلاف الأصل نحن نقول لا يمنع عيسى أنك يمنع من وجود شيء من ذلك على سبيل الكرامة ممكن لكن أن يكون هذا هو الأصل فهذا غير صحيح فلوصل الأمر ببعضهم كما حدثني بعض من شاهد هذا أن أحد هؤلاء الناس الذين جريحوا وجدوا منه رائحة المسك وما مات هو مجروح وبعد مدة بعد أن برئ أخبر أنه كانت معه يعني قد أحضرها مسك، فلما جرح وضعه، فوجدوا منها لرعف أخبرهم فيما بعد أن هو الذي وضعها. طيب الآن هذا ما مات ووجدوا مع رائحة مسك، والقضية أصلاً في الآخرة، في يعني العاطفة ما تكون كل شيء. إحنا نفكر بعواطفنا، نفكر بعقولنا وعندنا نصوص شرعية، فهذا خلاف. الأصل. منظروا هذه الحديث والله أعلم بمن يكلم في سبيله وفي رواية للحديث كل كلم من يكلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كأيئتها يوم طوعنت تفجر دم اللون لون دم والعرف عرف مسك يعني الرائحة اللون لون دم والرائحة رائحة المسك وهنا يقول إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح المسك اللون لون دم فهذه شهادة له بهذا الذي وقع له أن القتل في سبيل الله فاللون لون الدم وأما الرائحة فهذه كرامة له على رؤوس الأشهد فالوشاح أو الدرع أو القلادة أو ماذا يسمى يأتي به يوم القيامة الدم والكرامة رائحة المسك التي يجدها الناس فأخذ من هذا أهل العلم أن من قتل في سبيل الله أنه لا تزال منها أثار الدماء مع أن الحديث ليس بنص قاطع في هذا لأن الحديث هنا يقول جاء وكلمه يدم حتى لو وصلوه فهو يدمن وكما رأيتم تكون يوم القيامة كهيئتها يوم طعنية تفجر دم أحتل غسل لكنه على كل حال هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغسل لا يغسل وليس ذلك من هذا الحديث فقط الذي بين أيدينا فهو ليس بنص صريح في هذا الباب في مسألة تغسيل دم الشهيد على كل غسل دم الشهيد فدمه لا يوصل عند الأئمة الأربعة وإن اختلفوا في بعض التفاصيل أكثرهم يقول بأنه لا يغسل هذا اللي دلت عليه السنة أن الشهيد لا يغسل وإلا إذا كان جنوبا أو امرأة حائض أو نفسا فتغسل لهذا ويدفن في ثيابه التي قتل فيها هل يزاد عليها أو لا يزاد عليها هذه المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم لكن تنزع عنه آلة الحرب من سلاح بل ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد أنه ينزع عنه الخف نعم وإنما تبقى عليه ثيابه بلا زيادة ولا نقصان لكن لو أنه سلب الثياب كما كان الناس قديما يسلب المقاتل في سلاحه وفي ثيابه فإنه يكفن واضح يكفن ما يترك عاريا ويوضع في قبره هكذا نعم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 وقوله صلى الله عليه وسلم غدوة في السبيل خير مما طلعت عليه الشمس كما قلت يعني من متاع هذه الدنيا وحطامها وأملاكها وكنوزها نعم خير من الدنيا وما فيها وهي معنى ما طلعت عليه الشمس وغربت قال وهناك في الأول قال أخرجه مسلم. لاحظ ذكرنا في أول الكلام على الحديث على هذا الكتاب أن بعض الأحاديث ليست في المتفق عليه. لكن كأنه لما ذكر حديث أبي أيوب وحديث أنس، وهما كالحديث الواحد، إلا أن مخرج كل حديث يختلف عن الآخر. فذكر هذا عند مسلم، والآخر قال. وأخرجه البخاري وهو مخرج أيضا في مسلم الحديث الثاني وزاد البخاري ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع طيب يعني صوته خير من الدنيا وما فيها وعلى كل حال هذا الحديث غدوة في سبيل الله هنا من حديث أبي أيوب وحديث أنس وقد جاء عن جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم سهل بن سعد وهو مخرج في الصحيحين عن أبي هريرة وهو في الصحيحين حديث ابن عباس عند الترمذي وحديث الزبير عند البزار وأبي يعلى وحديث عمران بن حسين عند البزار وحديث أبي امام عند أحمد والطبراني طيب نعَل هذا يكفي إن الحديث الباقي يعني في بعضها ترابط في مسألة الغنائم قسم الغنيمة والسلب وما أشبه هذا فإذا بدأنا بواحد نحتاج نربط معه الأحاديث الأخرى فنكتفي بهذا ستة أحاديث كذا بركة بقي مجلسان اثنان فقط إن شاء الله درس القادم صور القادم عندنا درس قواعد التفسير دورة فما في درس لكن عدوا أسبوعين بعده إن الله أحيانا وننتهي إن شاء الله ماشي الحال طيب يقول سؤالي ما حكم استعمال الدف للرجال والنساء وما حكم استماع الأطفال لأنها شدت بها دف الدف. الدف من المعازف والدليل على هذا أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أنه من المعازف وأن تحريمه مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم وأبو بكر رضي الله عنه من كبار الصحابة ولا يقول هذا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أمر قال دعهما فإنه يوم عيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالفاء للتعليل يوم عيد وهما جاريتان إناث وصغار فدل ذلك فإنه يوم عيد على أن العل في الرخصة أنه يوم عيد يوم عيد ولا وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة هل لا بعثتم معهم له فإن الأنصار يعجبهم الله هذا له مفسر بالحديث الآخر في الأمر بإعلان النكاح قال وضرب عليه بالدف, بالدف قال هل لا بعثتم معهم مخاطب عائشة ما يخاطب الرجال فدل على أن الدف يجوز يستثنى في هذه الحال إعلان النكاح والحالة الثانية وهي العيد هل يكون في حال استبشار بقدوم المسافر باعتبار المرأة التي نذرت أن تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف فرحاً وباتهاجاً بمقدمه عليه الصلاة والسلام من سفر أو غزو من أهل العلم فهم هذا قال للمستقبال المسافر و وبعضهم عممه في الفرح قال مثل الأشياء التي يفرح بأنسان حفلة نجاح ونحو هذا لكن إذا قلنا الأصل في الشيء المنع والتحريم وأنه من جملة المعازف فين ينبغي أن نقف عندما ورد فيه النص فقط ولا نتوسع والله أعلم فالأطفال يمنعون من المنكرات التي يمنع منها الكبار ويكون الخطاب متوجها لمن لأوليائهم كما سبق في مناسبة سابقة في اللباس وفي غيره وذكرت أظن الأثر عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يتتبعون الصبيان في الأزقة يأخذون منهم الدفوف ويخرقونها يحتسبون عليهم وهم أطفال طيب نعم كيف إيه نعم الشيخ يسأل يقول يعني ما نفرق بين السماع والاستماع باعتبار أن الإنسان قد يحضر ويسمعه غير راضي هذه المسألة ما أخذها غير هذا مسألة الفرق بين السماع والاستماع المكان الذي يوجد فيه منكر لا يجوز إنسان أن يحضره ما يحضر زواج فيه منكر ولا يقال هنا فرق بين السماع والاستماع وإنما يقال فلا تقعدوا معهم. يقال وإذا مروا بالله يمروا كرامة وإذا يعني فالشاهد أنه إذا جلس فإنه فإن هذا خلاف إنكار المنكر لأن إنكاره بالقلب يقتضي مفارقته لكن متى نقول في التفريق بين السماع والاستماع؟ مثل لو أننا الآن في المسجد ويوجد في مكان أو حنا جالسين في استراحة ويوجد في استراحة أخرى ناس عندهم دفما ندي عندهم زواج ولا ش عندهم يصل إلينا الصوت فرق بين السماع هل نحن مأمورون بأن نخرج منها من استراحتنا بعيد عنهم ما لا علاقة بهم أنت حضرت زواج للن... للرجال صوت الدف اللي عند النساء وصل عند الرجال تسمع صوت الدف هل نقول لا يجوز للرجال البقاء لا فرق بين السماع والاستماع فأبو بكر رضي الله عنه لما كان رخصة وتضرب به الجارية تقي نفس السلام وأذار وجهه إلى الجدار كان عليه الصلاة والسلام نعم فهنا نقول فرق حيث وجدت الرخصة يعني مثلا في يوم العيد لو أن البنيات في البيت جلسوا يضربون دف هل ما كل الرجال أو طلعوا عشان ما تسمعون الجواب لا يسمعون هم في البيت ففرق بين السماع والاستماع أنت في السيارة وجاء إنسان عند الإشارة وصوت معازف تنكر عليه لكن سماعك لهذا هل تأثم عليه الجواب لا فرق بين السماع والاستماع يقول في تقديم الشراب أو الطعام للجالسين هل يبدأ بالكبير أم باليمين؟ يبدأ بالكبير ثم عن يمينه. شراب قدم للنبي صلى الله عليه وسلم كان عن يساره أبو بكر رضي الله عنه وعن يمينه ابن عباس. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ليعطيه أبو بكر. فتله. وقال لا أوثر بنصيبي منك فحقه ثابت لأنه سنستأذنه الله أعلم يقول الذي أصيب في ميدان المعركة ثم نقل إلى المستشفى وظل يتعالج فيها حتى انتهت المعركة وماتها متأثرا بجراحه فهل يعامل معاملة شهيد من حيث الغسل والدفن الأقرب الله تعالى أعلم أنه إذا نقل من أرض المعركة نقل، ثم مات بعد ذلك متأثرا بجراحه، أنه لا يعامل معاملة الشهيد في أرض المعركة فيغسل كفا ويصلى عليه ويدفن مع الناس في المقبرة نعم. وبعض الفقهاء رحمهم الله يقولون إن مثل هذا يعامل معاملة الشهيد بل يوسعون هذا بأكثر من ذلك يقول كل من قتل ظلما فإنه يعامل معاملة الشهيد لا يغسل ولا يكفى بثيابه هكذا قالوا والأقرب الله أعلم أن من قتل في المعركة حتى تضبط المسألة لضابط الشهيد هو الذي قتل في أرض المعركة هذا شهيد المعركة لما يغسى للآخرين لكن هناك شهداء في المنازل والمراتب عند الله عز وجل المراتب الشهداء من تمنى الشهادة بل الله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه وكذلك أيضا منصيب الطعون الغريق الحريق، الهدم، المبطون، كل هؤلاء، لكن هل يقال هؤلاء لا يغسلون ولا؟ الجواب لا، وإنما هم لهم مرتبة الشهادة في الآخرة، أحكام الشهادة في الآخرة، لكن في الدنيا لا. والله أعلم. يقول هل يجوز لمن عنده اشتراك في الانترنت توزيع هذا الاشتراك لغيره؟ مع احتماله دخول غير مواقع إباحية حسب حال هذا الإنسان اللي بتعطيه إذا كان تعلم أو يغلب على الظن أن هذا الإنسان لا الله فلا تعطيه وإذا كنت تعرف أن هذا الإنسان يخاف من الله وأنه لا يستغل هذا استغلالا سيئا فلا إشكال فلو وقع منه شيء فهذا بينه وبين الله لكن أنت إنما فعلت ذلك من على الغالب يقول بعض الأناشيد لا يكون فيها معازف، ولكن يتم ترديد الأصوات واستخدام الأجهزة واستخدام ترديد بعض الكلمات مثل دم دم دم، فيصدر, فيصدر أصوات تكون أقرب إلى أصوات المعازف ويقاعات المعازف معكم سماها. على كل حال ليست القضية أمانا كما يقال على ظاهريّة بحتة العبرة بالنتيجة، فالأصوات سواء كانت مؤثرات صوتية من الأجهزة أو كانت بالفم تؤدي صوت المعازف الناس عند قدرة على المحاكاة تؤدي صوت المعازف أين ذلك لا فرق بينه وبين المعازف لو أنه أخذ آلة معازف وجعل يضرب بها وما تظهر صوت فهذا هل يقال نعم يقال أنه فعل هذا الإنسان محاكيا لأهل الفسق لكن ما صدر صوت فما يقال أنه استمع المعازف واضح لكن بفمه أو بمؤثرات صوتية عن طريق الأجهزة تؤدي نفس صوت المعازف فلا فرق حرام وقد لا يكون بصوت المعازف قد تمنع لسبب آخر أحيانا يكون في أصوات قوية خشنة كبيرة ويدخل معها أصوات ناعمه رقيقة هذه تمرض القلب تصيبه في مقتل العلة التي من أجلها حرمت المعازف موجودة وأضعافها في هذا قد يسمع إنسان معازف ولا يتأثر لكن سمع الصوت النحيل الدقيق الرقيق داخل مع أصوات خشنة هذه رمح تصيب القلوب وتفسدها إنسان إذا سمع مرة في سفر أو نحو هذا اسمع شيئا جزلة من قصائد جزلة أما هالرخاوة وهالأشياء المطربة لا سيما في الوقت المتأخر القاتة المتأخرة أنا سمعت إن الكثير مما يقال ويطرح للأسف أنه بصوات فيها يعني طرب زائد وتميع وتبذل وأن هؤلاء يدرسون قاعات وطريقة أهل اللي يحاكون أهل الفسق في غنائهم وهذا ما يليق الإنسان المؤمن أن يفعله نعم ولكن لا أدري لماذا يفتن كثير من الناس بهذا عام الماضي كنت في مخيم في جده وأنا أطلع ولهذا طقهم داخلين عليهم ثيابا فيها تلاوين من هنا طقهم مع بعض هذا لو ما هم قالوا هؤلاء فرقة تنشد المخيم أنا اللي عارف فرق مغنين أول مرة أجو فرقة يقولون أنها تنشد ولا اللي حرايحه حليقين واللي فيه شيء فيه غبارة كما يقال هنا أنا تعجبت من هالمشهد فجتيبهم جيبهم فجوا جلسوا قلتم جزاكم الله خير أنتم مجتهدين لكن اعلموا أن هذا هذه البضاعة التي معكم لا تبلغ في الآخرة لا تبلغ فابحثوا عن عمل يبلغكم في الآخرة تحتاج إلى عمل فلا يغرقكم هؤلاء يجسون أمامكم يصفقون ويطربون قد يرجع بعضهم ويقوموا الليل ولا يصوم النهار لكن ترى بضاعتكم ما تبلغكم هذه صحكم من قلب ومحبة عزا الله ينفعكم بها فلا الله المستعان عاد سمعت شيئا من ما يقولون تمجه الأسماء يحاكون الأغاني ولذلك اللي يعرفون الأغاني يقولون هذه يقول هذه محاكة الأغنية الفلانية والمطرب الفلاني والله أعلم صلى الله عليه وسلم.